فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُمْ لِتُصِيبَهُ وَحَزَنًا الْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أهلكنا ما فجاءنا بأسنا بياتاً أو همقاً أم كانوا دعوا فَأَمَّا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأَمَّا خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قُل لَّمَّا تَشْكُرُوا وَنَقَصَّ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ نُفَوِّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ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 قَالَ لَئِنْ سَنَدْتُهُ مِنَّا سَنَا يَكُونُ لَكَ أَن تَفْتَكِرَ إِنَّ فخرَ جِئْنكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنُؤْمِنُ بِالْجِلِّ لَيَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ثُمَّ لَنُتِيَمَنَّهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ولا تجد اكثرهم شاكرين وان خرج منها مذعونا من مدحورا لمن تبعك منهم لان لان نجدن لما منكم ادنعين وها ادمت ام يَا جَنَّتَيْنِ نَتَفَكَّلاَ مِنْ حَيْثُ قُطِعَا وَلاَ تَقْرَبَا وَلاَ تَقْرَبَانِ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ثَوَتَا سَلَما الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَمَّا مَأَوِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِ أَثِيمَا وَقَالَا مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا مَاءٌ لَّكُمَا مِنَ النَّخْلِ ثَمَّ لَهُمَا بِغُرَفٍ فَلَمَّا دَاقَ الشَّجَرَةُ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا وَاَنْظِرْ قَوْمَكَ الْعَظِيمَ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَلَا تَعْجَلْ مَا رَبُّنَا لَمْ أَنَّكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ مَا شَيْءَ يَنَالُكُمَا عَدُوٌّ مِنَ اللَّهِ قَالُوا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ, من الْخَاسِرِينَ قالن بقعده لبعض بعض نعود ولكم في الارض مستقر و متاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني ادنا قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذِنَنَّا نَقُولُ الشَّيْطَانُ جَنَّا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا مَا يُرِي هُمَا مَا تُؤْتِيْهُمَا إِنَّهُ يَرَاهُمُ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ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 قُل إِنَّمَا وَمَا لا يَمْلِكُ رَجُلٌ فَخَشَى أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي وَإِذْ هَمَمْتُمْ جُنُدَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَجَهُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَاجَ وَفَرِيقًا إِقْطَعَ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إنهم قَالُوا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۚ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ قُلْ هُوَ الشَّادُ وَلَا تُشْرِكُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ إِنَّمَا حَرَّمَ لَذِينَ كَفَرُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ أَرْجُلَ عِبَادِهِ وَالضَّبَائِينَ بِالْقُرْآنِ وَمَا لِلَّذِينَ آمنوا في حَيَاةُ الدُّنْيَا خَالِقَتَيْن يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ قَوْمًا يَعْلَمُونَ وإن لمّا حر ربي الفواحس ما ظننا منها وما بطنا والاثم والبون بوير الحث وان تشركوا بالله ما لم ننزل به تلقانا وامن تقولون وَأَمْنٌ يَسْتَقِرُّ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ فِيمَا مَكَّنَ رُسُلَهُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اسْتَطَاعَ وَأَصْلَحَ فَلْيَصُنْ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَهُمْ كَلَّمُوا بِآيَاتِنَا تَكْبَرُ عَنْهَا أُولَٰئِكَ اِنَّ اَصْحَابَ النَّارِ كَانُوْا قَوْمًا قَالُوْا فَمَنْ اَغْنَى عَنَّا مَنْ تَرَى عَلَى اللّٰهِ كِبْرًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ وَاِنْ كَانَ da خَالِصِينَ طَهَّرْكُم مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُ كُلَّمَا دَخَلْتُمْ مَنَزِلًا عَلَى أُخْتِنَا حَتَّى إِلَى الدَّارِ فِينَا جَمِيعًا اُصْرَاحُهُمُ أُولَاهُم قَالَتْ أُصْرَاحُهُمُ لِأُولَاهُم رَبَّنَا مَا أُولَئِكَ امْنُنَا سَآتِنَا عَذَابًا أَبْحَمَ مِنْ اللَّهِ قَالَنَ كُلُّ بِحُبُّ وَ لا تَعْلَمُونَ وَقَالُوا قُولُوا لِأُخْرَامٍ سَمَاءَ كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ ظُلُمَاتٍ فَذُوقُوا فَذُوقُوا عَذَابَنَا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تَزَلَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُم أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَا تُفَتَّحُ لَهُم أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي كم وكذلك كان بذي المدنين جهنم مما ذا و من سوق من وانس وكذلك نبي العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِن رَّهْبٍ وَغِلٍّ فَظَهَرَتْ بَشَرَتُهُمْ تَسْتَغْفِرُ الْمَغْفِرَةَ وَهُمْ خَاشِعُونَ نَطَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لولا أن هدان الله لقد قادِرَ يَنصُرُهُ رَبُّنَا بِالحَقِّ وَنَعُوذُ أَن تُنْكِرُوا دِينَنَا فَيُؤْلِفُكُمْ بَيْنَنَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَا أَصْحَابُ الْجِنَّةِ أَبِ بِالْمَنِّ وَالْأَمْنِ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَمِنَ مُؤْمِنٌ بَيْنَهُمُ الْبَعْثَةُ وَالْعَذَابُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِينَ لَا يَظْلِمُونَ نَسِيمًا فِيهِ وَلَا يَغُونُونَ مَا عَيْنُهُمْ وَمِنَ الْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبِهِ لَهُمْ حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَحْرُفُونَ كلا وَنَادَىٰ دَاوُدُ أَصْحَابَ الذِّكْرَىٰ إِنَّ ٱلسَّلَامَ عَلَيْكُمْ لَمَن يَدْخُلُونَ وَهُمْ يَطْمَئِنُّونَ وَإِنَّا فَرَقْنَا بَيْنَهُمْ فِى ٱلْقَآءِ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ قالوا ربنا قَالَ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَا أَصْحَابَ الْأَحْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُ بِشِفَاهِهِمْ قَالُوا مَا أُنْعَنْتُمْ جَمْعُكُمْ قَالُوا مَنْ رَضِيَ عَنْكُمْ جَمْعٌ وَمَا كُنْتُمْ تَتَكَبَّرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ اقْتَسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَذَخْرُهُ لِلْجَنَّةِ مَتَاعًا لَّخَائِفٍ وَلَا آمِنٍ فَتَحَسَّمُوا مِنْ وَلَا أَن تَحْزَنُوا وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ انْفُتُوا عَلَيْنَا من الماء ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين التفوا بينهم لهوا ولعبا وضروا انغر الحياه الدنيا فاليوم لن نفع من كانوا يقا اليوم هذا وما كانوا باياتنا يبحدون وَلَقَدْ جِئْنَا مِنْ ذِكْرٍ فَصَدَّقْنَاهُ عَلَى عِلِّيِّينَ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ۖ وَلَن يُؤْمِنَ إِلَّا يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ قَوْمُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُمْ قُلُوبُهُمْ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا فَلَلَمَّا مَنُوشعاء أَفَيَسْمَعُونَ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ فَبِخَيْرٍ أَنْ فُتِمَ وَضَلَّ عَنَّا مَا كَانَ يَسْمَعُونَ إِن وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۖ ثُمَّ فَوْقَ الْعَرْشِ ۖ هَارِيَطِيبُ كَثِيرٌ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُخْتَرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ وَذُو رَحْمَةٍ بِالْعَالَمِينَ وَخُشْيَة انَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ فَمُصِيرُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَحْمَةً حَتَّى إذا أقل السَّحَابُ ثِقَالًا سُقْنَاهُ مُلْبَدًا مِنْ لَدُنْهُ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا لِنُرِ كذلك كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى عَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِتَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا مَتَىٰ كَذَلِكَ نُفَرِّقُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ مَا قَدَرَ أَخْسَنَنَا مِنْ حِنٍ إِلَى قَوْمٍ فَقَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غيره قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ خُفَّ عَلَيْكُم عَذَابًا مِنَ النَّارِ وَعَلَى الدَّلْوِ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّ لَنَا لَعَذَابًا كَبِيرًا قَالُوا يَا قَوْمِ لَيْسَ بِمَا نَقُولُ وَلَكِنَّ رَسُولَ رَبِّنَا آتَانَا الْحَقَّ وَلَكِنَّ بَلْ يَدْرُونَ مَكَانَ رَبِّهِ وَأَنَّهُ فُصِّلَ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَاجَدْتُمْ أَنَّ جَاءَ أَكُنْ نُكْرِمُ رَبَّكُمْ عَلَى وَجْهِكُمْ مِنْكُمْ يَرَاكُمْ مِنْ يَعْتِمُ وَلَتَكُونُ لَعَنَكُمْ صُرْحًا فَتَكذَّبُوهُ سَأُنْجِيَنَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مِنَ الْكُفَّارِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّ لَهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَنِ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 إِنَّ لَنَا وَعْدًا كَفِيَّتَهُ وَإِنَّا لَنُبْغِي مِنْكُمُ الْكَافِرِينَ قَالُوا إِنَّ قَوْمَنَا لَسَدِيدَةٌ وَلَكِنْ نُؤْمِنُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وبنوره من صلاه ربي وانا لكم اكن امين او عذبه ان اذا اكرم من ربكم على رجل منكم ليؤاكم والكل يا عَلَكُمْ هُنَفَاءَ أَمْ بِعَدْبِ قَوْمٍ مُوحيٍ وَزَادَكُم فِي الْخَلْقِ بَطْشًا فَالْكُورُ آلَ أَمْ عَلَى عِلْمٍ سَنَاعْلَنَ عَبْدَ الله وحده ولا كما كان يعبد آباؤنا فأسينا بما تعبدنا ان كنتم من الصادقين ألم قد وقع عليكم من ربكم لجس وظلم أَتُجَادِلُونَ في أَسْنَاهُمْ لَيْسُمُوهَا فَمَن يُمُوهَا أَن تُمَآدَا أُكُمَّ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِ مِن سُلْطَانٍ يَوْمَ يَرَوْنَ إِنَّا نَحْنُ نُظْهِرُ لَهُمْ وَالَّذِينَ مَعَهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كذبوا وَصَارَ عَادٌ دَاهِيَةً الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ خَالِدًا قَالَا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْعَالَمُونَ اسْكُنُوا بَيْنَ صُنُورِ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ مَنَافِعُ وَاعِدٌ لَّكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِهَا ۚ ولا تمنسوا ما بنوا ان سياخذك العذاب ام وذكروا ان جعلكم علماء من ذبح عاد وبنوءكم في الارض وَمَنْ في فِي الْأَرْضِ فَتَخِذُونَ مِنْهُ الصُّهُولَ مَقْصُورًا وَتَمْحُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا تَذْكُرُونَ آلِهَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْفُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا قَالُوا إِنَّ مَا أُرْسِلْتَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِي نَفْسَتَ بِيَدِهِ إِنَّهُ بِالَّذِينَ آمَنُوا بِشَفَقٍ فَعَقْرٌ مَا قَطَعُوا أَمْرَ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا فَالِحُ قُلْنَا بِمَا تَعْبُدُونَ وقال يا ثالث اترى بما صنعت لا كنت من المرسلين فاقعد الظمر واجلس في دائه ذاتني فَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُقْمَنَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ هَأَكُلُونَ الفَاحِشَةَ مَعَ سَبَقَتِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العالَمِينَ إِنَّكُم لَآكُلُونَ الرِّبَا عَلَى سُهُمَةٍ مِّنْ دُونِ عَدْلٍ انت بَلْ أَنْتُم قَوْمٌ كان جوااد قومي الا امن قالوا الا امن قالوا اخرجوه من قريتكم انهم اولى يتقهرون فَأَنْجَيْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الرَّاضِبِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَهُوَ يُذْكَى كَيْ تَكَانَ عَاتِبَةً مُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ وَإِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ رَقِيٌّ وَإِنْ يُصِبْكُمْ ضَرَّاءُ فَقَدْ مَسَّ ضَرَّاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ اَوْلَى الْكَيْنُ وَالْميدَانُ وَلَا تَبْقَى شَيْءٌ مِنْ لَآسْيَاهُمْ وَلَا تُسْفَدُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ولا تقعدوا بكل صراف تسعودون وتقصدون عن سبيل الله من آمن بي وتبوعنا عن وَإِن كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَسِرَتْ وَهُوَ مُرْكٌ فَكَانَ عاقِبَةُ مُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ قَائِمَةً آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْنَا وَقَائِمَةٌ لَّن تُنْظِرَ تَصْدِرُ فَاسْمُرُ أَنَّ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَكِمِ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرج منك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا اولتعود في ملتنا قال اولوكم ما كارهين وَاسْتَغْفِرْ لَنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُذِبْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ دَخَلَ النَّاسُ وَمَا يَفْعَلُوا لَنَا أن نعود فيها إِلَّا أَن نَّعُودَ ظَالِمِينَ يَا الله رَبَّنَا وَأَثْنَى رَبَّنَا كل شيء إِنَّ على عَلَى الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَمَا خَلَقْتَ هُوَ كُلُّهُ رَبَّنَا افْصِلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قومنا يُوحَى لِلْمَلَأِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الضَّالِّينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ الذين كذبوا شعيبا كان لهم القاصين فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَأَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَاءَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ نَّذِيرًا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ يُضْبِرُ وَالرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضْرَعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَا كَانَتْ سَنِيئَةً حَسَنَةً فَحَتَّى عَصَى نُقُولُهُ وقالوا, وَقَالُوا قَدْ مست آبا انمَر الله والستر فاخذناهم دفقه وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى امنوا واستقبلوا فتحنا عليهم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 افَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَاتَوَا يَلْعَبُونَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ظُهُوًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ فَآمَنُوا مَتَى اللَّهُ فَلَيَعْمَلَنَّ اللَّهُ إِلَى الْقَوْمِ الْخَاطِرِينَ أَوْ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَلْفُونَ الْأَرْضَ من لِعِبَادِنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَأَعْطَيْنَا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا على وَنُخْرِجُ بِهِمْ مَنَّ وَمَنَّ وَنُقْبِعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تلك وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَبْنَا لِأَحَدٍ مِنْ عَهْدٍ وَإِن ذَٰلِكَ نَأْتِيهِ آيَاتِنَا وَمَا كَانَ لِنُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِآيَاتِنَا إلى فرعون قال موسى يا فرعون مَن سَيَأْتِي العَوْنُ إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَصِينٌ عَلَى أَنَّ مَا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبُشْرَىٰ مِنَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَرْسَلْنَا نَبِيًّا بِإِسْرَائِيلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَجِدُ بِآيَتِي فَخُذْ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ القاف قه لله يسدال من نجي ونزع يده فاذا هي بيضاء من فاض قال الملأ قوم فدعنا ان هذا لسحر دو ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارضي واقام وارسل في مدائن هاشم يأسوك بكل ساحر عليم فجا سَحَرَتْ ثُمَّ عَوْنٌ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ يَهُوبُ وَجَاءُوا بِذِكْرٍ عظيم وَأَلْهَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ انْقِطَاقَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفْكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَقَرَ مَا كَانَ يَعْمَلُونَ سَيُغْلِبُونَكَ وَمَنٍّ طَالِبُ الصَّابِرِينَ وَأُلْقِيَ فِي السَّحَرَةِ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّنَا وَبِمُوسَى وَمَارُونَ قَالَتْ يَعُونُ آمَنْتُ بِهِ قَدْ لَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ ظَلَمَكُمْ مَكَرْتُمْ مَكْرًا لِتُخْرِجُونَهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أُنقَطُّ عَن أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ سِلَاسِلَ فَمَن لَّأُضِلَّ بَنَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِمَا آتَاكَ رَبُّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا اصْبِرْ عَلَيْنَا وَتَوَلَّنَا مُسْلِمِينَ قال الملأ من قوم فرعون اتبعوا موسى وقومه يفتدون في الارض ويدرك والنت قال فمن قد تبنا ام ونستحي ساهم واننا سوفهم قنور لَمُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُسْتَقِيمِينَ قَالُوا إِنَّا مِن قَبْلِ أَنْ يَا مَا وَمِنْهُمْ بَعْدَ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُذْهِبَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيُنْذِرَكُم وَإِنْ قَدْرَ أَنْ خَدَّناَهِ الْعَوْنُ بِالسِّينِ وَنَقْصٌ مِنَّا لَنُرَاسِلَ عَلَهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَ أَسْمُ حَسَنَةٍ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن يَسْتَمِعُ إِلَى قَوْلِ الرَّحْمَٰنِ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَدْعُو مَعَ اللَّهِ وَقَلِيلٌ مَّا يَذَّكَّرُونَ أَلَا إِنَّ مَن تَكِيمَادٌ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ النُّفَثَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَالَّذِي مَعَكَ عَلَى الْجِذْقَالِ يَا مُوسَى دُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهْدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الْمَجْلَسَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنْ نُرْسِلَ مِنَّا مَعَكَ بَنِي لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْجَزَاءَ إِلَى أَجَلٍ مُّسْبَلٍ إِلَيْهِمْ يَنكُثُونَ فَنُقَطِّعُ لَهُمْ فَأَرْضُنَا مِهَادٌ لِّأَنَّهُمْ كَذَّبُوا فَأَغْرَقْنَا قَوْمَهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوَيْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعِونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَنَوَارِبَهَا لَكِنْ وَتَنَمَّى مَنْ كَلِمَةَ رَبِّكَ فَصلى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَذَمَّ كان مَا كَانَ يَصْنَعُ فَيَعُونَ الْقَوْمُ وَمَا وَجَاءَ وَذْنَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْبَحْرِ على عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى جَعَلَنَا إِلَهَنَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ أَرَأَيْتَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ تَبَرُّؤُونَ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاقُونَ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَرَأَيْتَ ان ادعوكم الى نوره وهو قد ملك على العالمين واذا انجلناكم غانثا عونا يسومنكم سوءا على العاب يقظ يُلُونَ غَدْرًا أَكُل وَيَدَّخِنُونَ لِسَاءَتٍ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُم عظيم فَثَلاثًا لَيْلَةٍ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّمْنِ اقَامَةَ رَبِّي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ لَهُمُ سَالِخُهُمَا أَرُونَا اخْلُصْ لِي فِي طَوْعٍ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلًا مُّفْسِدًا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى قَائِمَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُر إِلَيَّ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُر إِلَى الْجَبَلِ من جبل فان استقر مكانني فسوف تراني فلما تجلى ربه من جبل جعل موتا دكا موسى صعاقات فلما فَإِنْ طَالَسَ بِكَ كُتِبَتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ صُنْعَكَ عَلَى النَّاسِ بِسَلَامَةٍ وَبِكَلَامِكَ تَخْدُمُ مَا أَتَيْتُكَ وَقُمْ نَاشِرًا وَكَفَّدْنَا لِمُوسَىٰ أَلْوَاحَ مِنْ صَلْصَالٍ كُلُّ شَيْءٍ مُّعِظَةٌ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ تَخُضُّنَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ أَصْرِفْ عن آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ في الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كل آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا زَعَنَكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ أَحْمَالُهُمْ هل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَا قَوْمِ مُوسَىٰ إِنَّ دَاعِيَهُ مِن قَوْمِكُمْ عَجَلاً جَتَبَّدَهُ قَوْمُهُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اكْتَفُوا وَكَانُوا مُعْرِضِينَ وَلَمَّا نَسُوا مَا رَأَيْنَاهُمْ قَوْمَ بَيْرُ قَانٍ قَالُوا, قالوا إِنَّمَا يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيُرِفُّنَا لَنَكُونَ مِنَ, من الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ قال ابن ام من من القوم استضعفوني واكاد يقتلوني فلاتشهد بي الاعداء فلاتشهد بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين رب الذين نصرني ولآتي وأدخل ما في رحمتك وأنك أرحم الراحمين إن الذين يظلمون عزتكم يمالون غضب من ربهم وذله في الحياة الدنيا وَمَن كَانَ لِلَّهِ مُفْتَرِيًا وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ ذَكَرَتْ عَنْهُمْ سَيَغْدُبُ أَخذا الْعَوَاهِ وَفِيهِ نُصْفَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ رَبُّهُمْ يَرْهَبُونَ وَسَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجلاً مِن قَاطِنَا فَالْأَمْنُ مَا فَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ فَقَالُوا رَبِّي لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّهُمْ لَيُعَنِّدُونَ عِنَادًا فَأَمْنَعْهُمْ عَذَابِي يَوْمَ إِنَّمَا إِلَٰهُكَ تَنَزَّلُ بِمَا لَمْ تَشَاءُ وَتُبْدِي مَا تَشَاءُ أَأَنْتَ وَلِيُّنَا فَاطْرَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَاصِبِينَ وانت كده لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انه هدنا اليه قال عذاب وسوء بين الناس ورحمه وسعت كل شيء فَاسْتَكْبِرْ لِلَّذِينَ وَسَّعُوا وَأَمَتُّونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الذي الْأُمِّينَ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمُ الْكِتَابَ وَالْإِنْجِيلَ يَعْمَلُونَهُ وَيُؤْمِنُونَ بِالْمَحْرُومِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ بِالْخَيْرَاتِ وَيَسْتَنِدُونَ لَهُمْ الْقِنَبَةُ وَالْحَريرُ عَلَيْهِمُ الْقَبَاءُ ۖ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ أزْوَاجُهُمُ الْأَخْرَسُ مِنْ قَبْلُ وَالْأَبْنَاءُ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا رَغْمًا ۚ وَلَقَدْ لَمَعَهُ غُلَاءَ إِنَّهُمْ الْمُصْكِتُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا اله الا هو يحيي ويميت فآمن بالله ورسوله نبي غني من الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعه تَدْعُونِيَ يَعْنَى أَنَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمٍ سَاءَ أُمَّةً يَضِلُّونَ بِالْحَقِّ وَبِالْمِنْيِ يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَاهُمْ فَتَيْنِ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا لَمُوسَى سَائِلٌ اسْتَسْقَى قَوْمَهُ أَنْ نُظِلَّ بِعَطَاءِ الْحَجَرِ فَثَّجَّتَ مِنْهُ 12 عَيْنًا وَجَعَلَ كُلُ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَلَنَنَالَنَّ عَلَيْهِمْ غَمًّا وَأَنذَلْنَا عَلَيْهِمُ النُّذُرَ وَالسَّمَاءُ كُبِتَتْ بِمَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فِيهَا لَهُمْ مَسْكَنٌ لَّذِيْنَ قَرَّبُوا وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا فِيهِ ۗ وَجُزُوا حِطَّةٌ وَدْخُلُوا الْبَابَ سَجَدًا ۗ نُزُلَةً بِمَفَازَةٍ ۗ وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا وَإِذًا لَّوْفِيَتْ لَهُمْ سَأَرْسِلَنَّ عَلَيْهِمْ سَارِخًا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الطَّرِيقَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ في السَّبْتَ إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتيهِمْ كَذَالِكَ نَدُلُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِدُونَ قَوْمًا لَّا مُذْلِقُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُونَ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا اذْكُرُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَنَ مَنْ يَفْتَرِي عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ فَلَمِنْ لَمْ يَذْكُرْ مَا ذُكِّرُوا به فَضْلَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَنْقَذَنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا عن نُهُوا عَنْهُ خَلَلْنَا لَهُمْ وَإِنْ تَأَمَّلُوا رَبَّكَ لَيَدَعَنَّ عَنِّي مَن عَلِمْ لَا يَوْمَ يَقُومُ فِئَتَيْنِ يَسْمَعُونَ الصُّراخَ وَالْعَذَابَ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ في الأرض أمما مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ خَالَفَ مِنْ بَعْدِ مِنْ خَلَفُوا وَلِكِتَابٍ يَأْخُذُونَ عَرَضَهَا ذَلِكَ أَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُؤْفَرُ لَنَا يَا أَصْحَابُهُ هذا عَرضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُؤْثَرُ لَنَا وَإِن يَكُنْ عَرَبٌ مثله الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَسْتَقِيمُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الْكِتَابَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّمَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصَلِّينَ وَإِذِ نَقُلنَ الْجِبَالَ فَأَقْهَمْنَاهَا كَأَن لَّهُمْ ذَلِتًا وَظَنُّوا وَوَنُوا نُمَا تَنَزَّلُ خُذُ مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَالْكُرْهِ وَالْكُرْهُ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَسْتَقِيمُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ بني هَٰذَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ سَمَاءَ أَبَاءُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُلِّيَةً بَعْدُ أَفَتُمِلُّونَ بِمَا فَعَلَ الْمُفْسِدُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ آيَاتِي وَلَعَنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ نُزِّلَ عَلَيْهِمْ نَبِئُهُمْ آتَيْنَاهُم آيَاتِنَا فَتَخَلَّقُوا مِنْهَا فَتَخَلَّقُوا مِنْهَا فَأَسْبَرَهُمُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِنَا وَلَكِنَّهُ رَخْلَبَ الى الارض وَاتَّبَعَ نَواه فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ كَلْبٍ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ لَا لَكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَخُصٌّ خَصْفًا لَعَلَّهُمْ لاَ مَثَلٌ مِّن قَوْمٍ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَضْلِمُونَ نَنِيَهْدِ الَّذِينَ هُمْ مُنْتَدِبُونَ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ رَآهُمْ مَن جَلَمَ مَكثِرًا مِنَ الْجِنِّ وَإِنَّ لَهُمْ قُلُوبًا لَّا يَفْقَهُونَهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَانَ أَنعَامًا بِغَمٍّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ فَجِئْنَا عَلَىٰ مَا كَانُوا يَحْمِلُونَ وَمِنْهُم مَّنْ خَلَقْنَا تُيَبدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اولم ياتيكم فكر ما ذا صاحبني من جنن انه الا نذير مبين اولم يروا كيف لكون السماوات والارض وما خلق الله من شيء وَأَنَّ عَشَاةَ إِنَّهُمْ قَدْ قُضِيَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدُ الْمُؤْمِنُونَ نَهْيٌ وَبِلِلَّهِ السَّلَامَةُ وَيَدْرُونَ أَنَّ قِيَامَهُم يَعْنَهُ يَسْأَلُونَكَ عَن جاءت ايال مرسانا فانما علمها عند ربي لا يجنيها ل وقتها الا هو فقلت في السماوات والارض لا تاسيكم الا بركته يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّمَا حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَثَرَنَا مَا لَا يَعْلَمُونَ قُلْ يَا أَمْنِكُنِي لَيْسَ عَن نَّفْسٍ وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَو كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ وخلق لكم من نفس واحده وجعل منها زوجها لكي يسكنا اليها فلان مما تغشى ما حملت حملا خفيفا فمرت به فالامنه قَالَ دَعْ وَامْرَأَتَهُ رَبَّنَا مَا إِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ كَلَّا هَٰذَا هُوَ مَا صَالِحًا جَعَلْنَاهُ سُقْيَا حَتَّىٰ آتَيْنَا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 وهم الى المدعى يتبعوكم سواء اعني عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم لَنْ يَسْتَجيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْخُشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بها أَمْ لَهُمُ الْآذَانُ يَسْمَعُونَ بِنَا يُدْرِهُونَ شُرَكَاءَكُمْ مِنْ مَكِيدٍ لِفَلَكٍ غِرٍ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يُؤْشِرُونَ وَإِنْ تُجَاوِرُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَامَىٰ مِنْهُمْ جُثَثَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُمْ <تضل> بِالْعُفُوِّ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَمْنُونْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَغْوِي <نزل> فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّ اِنَّمَا مَسَّهُم طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ فَزَعْزَعُوا تَذَكَّرُوا فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا وإِذَا لَمْ تَأْتِ بِآيَةٍ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ قِيلَ إِنَّمَا أَنتَ بَشَرٌ مِّثْلَنَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن هذا بوقاءير ربكم وهدى ورحمة من يؤمن واذا قري القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون يرود بك في نفسك تبرعا وفي سجن وجونا الجدري للقول بالوجود والاهقان ولا تكن من الواقفين الذين الذين عين رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُكَبِّرُونَ وَيُسَبِّحُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ فَيُهْدِهِ إِلَى الْكِرَامِ فِي السَّمَاوَاتِ إِيَّاكُمْ إِلَى هَذَا الشَّرِيفِ وَلَعَذْبُهُ فِي دَارِ الْمُعَذَّبِ والطوفا ولو ترى ابن يتوفى الذين تفر الملايكه يضربون وجوههم من وادعهم وجوه عذابا